مُبُكْ مُنْعُمٌ فَهُمْ لَا يَرْدِعُونَ أَوْكَ صَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ غُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِيهِ وفي اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما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 الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم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 صالحات أن لهم جنات تجري من تحتها لنهار